أربعة، استمع إلى الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك أهمية البيئة درسنا اليوم أهمية البيئة البيئة هي كل ما يحيط بنا من هواء وماء وأرض وحيوانات ونباتات يجب أن نحافظ على البيئة وأريد أن أسألكم بعض الأسئلة عنها يا زينب ماذا تفعلين لحماية البيئة؟ أرمي القمامة في سلة النفايات ولكنني أضع الزجاجات والأوراق والبطاريات في صناديق إعادة التدوير أحسنتي وأنت يا طارق ماذا تفعل؟ عندما أنظف أسناني وأغسل يدي ووجهي أستعمل الماء بدقة ممتاز لأن الإسراف في استهلاك المياه سلوك غير جميل وأنت يا سلين كيف تحافظين على البيئة؟ في التسوق أستخدم الأكياس الورقية بدلا من الأكياس البلاستيكية أحسنتم يا طلاب